فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُكْتَفِكَاتِ بِالْخَاطِئَةِ فَأَصَارَ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنْ نَلُمَّ مَا قَالَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أَذُنٌ واعية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 124. إني ظننت أني ملاق حسابي 125. فهو في عيشة راضية 126. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 114. لقطعنا منه الوتين 115. فما منكم من أحد عنه حاجزين 116. وإنه لتذكرة للمتقين 117. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين